يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمتهم ونجعلهم الوارثين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 وقالت امرأة فرعون قُرَّةُ عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 ولكن اكثرهم لا يعلمون ولم ما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أَتُرِيدُ أن تقتلني كما قتلت نفسا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الْأَرْضِ وما تريد أن تكون من المصلحين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 ولما ورد ما ادين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان قال ما خطبكما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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَتَجْدُنِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ علي وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل فلما قضى موسى الْأَجَلَ وسار بِأَهْلِهِ آنَسَ من جانب الطور نارا قال لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي يآتيكم منها بخبر أَوْ جِذْوَةٍ من النار لعلكم تصطلون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 فسب آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترؤ وما, وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع, لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تَبَرَّأْنَا إليك ما كانوا إِيَّانَا يعبدون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ثمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون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 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا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 124. ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون 125. الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم